وكتابه من صباح الظلام وقفنا عند قوله فصلا قال المعترض اي عثمان ابن منصور وقد امتنع منصور الله صلى الله عليه وسلم عن الدعاء لها لما دعا للشام لها اراد به نجد لما دعا للشام ولليمني والمدينه لما علم بعلم الله ما يحدث فيها ومنها يعني كانها بلد شر وبلدونسيل ما كذاب كما يقول لما علم بعلم الله ما يحدث فيها ومنها وقال فيها اولئك منها الزلازل والفتن هكذا اولئك منها الزلازل والفتن وفي الاصل هناك الزلازل والفتن هناك يعني مصدر ومنها يظهر قرن الشيطان ثم ذكر مسيلمته وقوله يا ذفدع بنت ذفدع عيني وطال الكلام السمج الذي يتنزه العاقل عن حكايته يعني اراد ان يبين ان شيخ الاسلام محمد الهاشم رحمه الله انما هو من سلاله وسيلهه كذاب ثم قال القنصه العرب ان لغه اهل اليمامه اراك اللغات هذا من جهه ما يتعلق بي باللغه فاين تاتي لهم الفصاحه والمعرفه وقال فيهم الصديق رضي الله عنه لا يزالون في فتنه من كذابهم وقد ولد منهم بالكوفة 100 و60 رجلا يقرؤون كلام مسيلمة فأتي بهم لابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقتل إمامهم وفرقهم في القبائل وأجل من أجلى منهم إلى الشام ثم قال ومن أين يظهر لهؤلاء البيان ولم يميزوا بين القرآن وسجع الشيطان هم يستدلون به بالقرآن ضرداء فهم من اهل الباطل تصل الى الى هذا الحد بل ازملوا على ذلك ولم يتنبه منهم اثنان فصار بذلك موضعهم قابلا للبهتان وزخارف الهذيان ومن انكر عليهم من اهل نجد علماءهم قتلوه ونهبوه فصح بهذا انه من الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بانهم سفهاء احلام الحديث يعني خوالج والجواب ان يقال اما اليمن والشام فقد ثبت بالحديث انه صلى الله عليه وسلم دعا بالبركه فيهما ولا يلزم من هذا تفضيلهما على سائر البلاد الاسلاميه اذا دعا لبلد او موضع لا يدل على ذلك تقدمه على سائر البلدان وقد دعا لاناس من اصحابه صلى الله عليه وسلم وغيرهم من السابقين الاولين افضل منهم عند كافه المسلمين ومكه اخرج منها النبي صلى الله عليه وسلم وعبدت فيها الاصنام وعلق على الكعبه من ذلك ووضع عليها ما لم يوضع في بيت المقدس ولا غيره من مساجد المسلمين ومكه افضل البلاد ومسجدها افضل المساجد على الاطلاق اورد فيها الكفر اورد فيها البدعه اورد فيها الفسق فكونها افضل البلاد لا يدل على ان اهلها اهل صلاح وايمان ففرق بين الحكم على على البلد وبين الحكم على اهله ولذلك قلنا سابقا قد يحكم على البلد بانه بلد كفر ويكون اهله على الاسلام يكون اهله على الاسلام فرق بين مرتبتين واما قوله صلى الله عليه وسلم لما قيل له وفي نجدنا تلك مواضع الزلازل والفتن ومنها يطلع قرن الشيطان فالمقصود بها نجد العراق وشرق المدينه وقد ورد ذلك صريحا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ونص عليه الخطابي وغيره وقد ترك الدعاء للعراق جملة بل وذمها قد روى الطبراني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل ابليس العراق فقضى فيها حاجته ثم دخل الشام فطاردوه ثم دخل مصر فباظ فيها وفرخ وبسط عليها عبقريته كنه ضعيف ولا يقول مسلم بذنب علماء العراق لما ورد فيها إذا ورد الذنب لبلد لا يستلزم أن يلحق الحكم بأفراد أهلها وأكابر أهل الحديث وفقهاء الأمة وأهل الجرح والتعديل أكثرهم من أهل العراق قديما وإمام السنة أحمد بن حنبل وشيخ الطريقة الجليد ابن محمد وعلم الزهاد الحسن بصري وابن سيرين وأبو حنيفة وأصحابه أحمد بن حنبل وسفيان الثوري واصحابه واسحاق بن ابراهيم ابن راهويا ومحمد بن اسماعيل يعني البخاري ومسلم ابن الحجاج وابو داود واصحاب السنن واصحاب الدواوين الاسلاميه كلهم عراقيو الدار مولدا او سكنه اما باعتبار الاصل ولذلك ذكر البخاري ولم يكن مولده من من العراق انما اراد به ما يتعلق به بالسكنه كلهم عراقي الدار مولدا او سكنا وليد بن سعد ومحمد بن ادريس واشهب ومن قبل هؤلاء كلهم سكن العراق ومصر وجمله من اكابر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التابعين بعدهم ومن عاب الساكن بالسكن والاقامه في مثل تلك البينات فقد عاب جمهور الامه قد عاب جمهور الامه ورد الذم لاهل العراق لا يستلزم ذلك ان يتبع الحكم كل فرد من افراد من سكن فيها إلى يوم القيامة فقد عاب جمهور الأمة وسبهم وآذاهم بغير ما اكتسبوا وقد داول الله الأيام بين البقاع والبلاد كما داولها بين الناس والعباد كما مر معنى كلمة تيمير رحمة تعالى في أول الكتاب قال تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس نداولها بين الناس يعني مرة يكون أهلها أهل الصلاح ثم يذهبون ويأتي أهل الفساد ثم يذهبون ياتي اهل الصلح هكذا هذا المراد به بالمداومه قد يكون ثم خليط وكم من بلد قد فتحت وصارت من خير بلاد المسلمين بعد ان كانت في ايدي الفراعنه والمشركين والفلاسفه والصابئين والكفره من المجوس والكتابيين بل الخريبه التي كانت بها قبور المشركين صارت مسجدا هو افضل مساجد المسلمين بعد المسجد الحرام يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل المدينة وجد مقبرة فأزاله ونبش القبور وبنى مسجدا فيها ودفن بها أفضل المرسلين وسادات المؤمنين ولا يعيب شيخنا بدار مسيلمة إلا من عاب أئمة الهدى ومصابيح الدجا بما سبق في بلادهم من الشرك والكفر المبين وطرد هذا القول جراءة على النبيين وأكابر المؤمنين إلا لا حجة فيما يتعلق بكوني دار النجد كانت بلداً لمسيلم الكذاب وهذا المعترض كعنز السوم يبحث عن حتفه بظلة فيه ولا يدري وقد قال بعض الأزهريين مسيلمة الكذاب من خير النجدكم يعني قال الليل المصنف شاب اللطيف رحمه تعالى وقد علمنا فيما سبق أنه كان في مصر مسيلمة الكذاب من خير النجدكم يعني إشارة لماذا؟ إلى أنه منكم قال فقلت وفرعون اللعين رئيس مصركم مصركم <تصفيق> فوهته واين كفر فرعون من كفر مسيلم لو كانوا يعلمون واما قوله في كلام مسيلم يا ضفدع بنت ضفدعين هذا من كلامه على انه وحي من القران فان كان هذا ينسبه الينا ويرى اننا امننا بكلام مسيلم فهو لا يفرق بين دين محمد بن عبد الله الرسول الصادق الامين ودين مسيلمة الكذاب المهين وان كان هذا المعترض يعني اننا كفرنا او كفرنا بدون تشديد وضع عليه شد لا ليست شد اننا كفرنا بمسيلمه وامنا بالله ورسوله فما وجه ذكر مسيلمه وكذبه لولا الحماقه والسفاهه والجهاله والوقاحه وقد تقدم ان طرد هذا الكلام يوجب ذم كل من سكن بلده من بلاد المسلمين التي سكنها قبله اعيان المشركين ورؤوس الكافرين فاي احد يبقى لو طرد هذا كلما وجد بلا سكن فيها اهل الشرك عنيد ان نطرد هذا القول ما بقي مسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم لو كان الايمان معلقا بالثريا لناله رجال من فارس مع ان بلادهم من شد البلاد عبدت فيها الاوثان والنيران وكفر فيها بالله الذي لا اله الا هو الرحمن قال وكذلك ما ذكر من قصته مع ما فيها من الكذب إنما هو مجرد تمويهن هذيانه ليس من محل النزاع في شيء وأما قول قد نصت العرب وصح عنها بأجمعها أن لغة أهل اليمام أركوا اللغات قال فأين تأتي لهم الفصاحة والمعرفة وقد أثبت فيهم النبي صلى الله عليه وسلم الجفى وقال صديق رضي الله عنه فيهم لا يزالون في فتنة من كذابهم وهو رضي الله عنه صادق الفراسة وبعد هذا وجد منهم 160 رجلا بمسجدهم بالكوفة يقرؤون كلام مسيلمة الكذاب فاتي بهم ابن مسعود وهو عليها هو وعمار امير فقتل امامهم ابن النواحه وفرقهم في القبائل واجلى من اجل منهم الى الى الشام ونقال لابن مسعود فيما سبق قال ابن عباس والجواب ان يقال لهذا الغبي ان شيخنا رحمه الله تعالى من رؤوس تميم واعيانهم وليس من بني حنيفه وتميم قبل الاسلام وبعده هم رؤوس نجد وسادتهم ولغتهم افصح اللغات وافضلها بعد لغه قريش ولا يذكر مع لغه قريش غالبا الا لغه تميم كما يذكره النحاة غيره وكذلك عند تميم قولان وهكذا وهم ممن قاتل بني حنيفه مع خالد وابلو ملاا حسنا واقطع خالد ابن الوليد افخادا منهم اوديه معروفه بنجد من اليمامه وغيرها فلو فرضنا ان بني حنيفه فيهم ما ذكر من جهه لغتهم وعدم فصاحتهم فاين الشيخ منهم وسكن الدال لا تؤثر سكن الدال لا تؤثر هذه تجعله كاصل سكن الدار لا تؤثر ان كانت داره كفر وهم مسلم لا تؤثر فان الصحابه سكنوا مصر وبلاد الفرس وفضلهم لا يزال في مزيد وايمانهم قهر اهل الكفر والشرك والتنديد وعادت تلك البقاع والاماكن من افضل مساكن اهل التوحيد واما قوله ان العرب نصت على ان لغه اهل اليمامه اركو اللغات فاين تاتي لهم الفصاحه فبنو حنيفه من اعيان العرب ورؤوسهم ولغتهم من افصح اللغات ولا اصل لقول هذا المعترض ما قال احد بعيب لغتهم وذمها مطلقا وقوله نصه العرب دليل على كذبه وجهله بمعاني الكلام فان العرب يدخل فيه من ليس باعجمي النسب واللسان فيقع على من سكن الجزيره باجمعها الى حدود مصر والشام الى حدود مصر والشام لذلك سيناء داخلة في جزيره العرب ومن ساحل اليمن الى ساحل العراق واين نص هؤلاء ومن الذي قاله منهم وهذا ابلغ من حكايه الاجماع واما قوله فاين تاتي لهم الفصاحف هذا تركيب ركيك فان اتى ياتي يتعدى بنفسه فالركيك تركيب المعترض وكلامه اتى ياتي من باب رمى لكن ذهب بعضهم لانه قد استعمل لازما ومتعديا قد يستعمل لازما واما متعديا وقوله قد اثبت فيهم النبي صلى الله عليه وسلم الجفاء فيقال عيب بني حنيفه اكبر من الجفاء واغلط واما الجفاء فلم يرد فيهم لفظه واحده وانما ورد في اهل الوبر والشعر كقوله صلى الله عليه وسلم الغلظه في الفدادين اهل الوبر والشعر الغلظه في الفدادين اي الذين تعلو اصواتهم في حروفهم ومواشيهم وقيل الرعاه والجمالون وقال تعالى الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم الحكيم ومع هذا فقد أثنى الله تعالى على من آمن بالله واليوم الآخر منه مستثناه من العموم العراب أشد كفراً ليس مطلقاً وإنما من لم يؤمن أو كان إيمانه ضعيفاً قال تعالى ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول فمن امن بالله ورسوله وكذب مسيلمه ولم يؤمن به فهو من المؤمنين وقد وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبه في جنات عدن ورضوان من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم ولعل المصنف ما اردها ايه ان كان المحقق جعلها اايا واما قول الصديق رضي الله تعالى عنه فالمراد به من امن بمسيلمه وادركه منهم كما وقع من ابن النواحه وام من بعده من نسلهم وذراريهم المؤمنين فلا يتوجه اليهم ذم ولا عيب والصديق اجل من ان يعيب من لم يؤمن بمسيلمه ولم يشهد عصرهم واباء واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واسلافهم كانوا على جاهليه وشرك وعباده للاصنام والاحجار لا يعاب الصحابي بما كان عليه ابوه وغيرها ولا يتوجه عيب احد منهم باسلافه وقد يخرج الله من اصلاب المشركين والكفار من هو من خواص اوليائه واصفياءه ولما استاذن ملك الجبال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يطبق عليهم الاخشبيين يعني على اهل مكه لما رجمه اهل الطائف ودعا بدعائه المشهور وهو قوله كان في اسناده ضعف اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت رب المسضعفين أنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أو إلى قريب من لكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي لك العتبة حتى ترضى أعوذ بنور وجهك أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك فاستأذنه الملك عند ذلك فقال بل أتأنى بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا إذا عرفت هذا فشيخنا ليس من بني حنيفة أصلا هو أراد أن يعيب الشيخ محمد رحمه الله تعالى بأنهم متابع أو من نسل مسيلمة الكذاب ومسيلم من بني حنيفة وشيخ محمد تميمي إذا عرفت هذا فشيخنا ليس من بني حنيفة أصلا والقصد بيان كلام الصديق وما أريد به وأما قوله وقد ورد منهم مائة وستون رجل بمسجدهم بالكوفة يقرؤون كلاما مسيلمة فهذا كذب القصة ليست كذلك بل هم بضعة عشرة رجلا لم يقرؤوا قرآنه وإنما تكلموا في نبوته وجوزوها وهذا الرجل بضاعته الكذب على الله وعلى خلقه ونعوذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاء ثم لو فرض أن من بني حنيفة عالما يدعو إلى الله فما وجه عيبه وذمه بقومه وقد خالفهم في الايمان والدين وسلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال ابن رباح رضي الله عنهم من افضل الناس واسلافهم من شر الناس بل والرسل افضل الخلق واكرمهم على الله والمكذبون لهم من قومهم اكثر من المستجيبين وابن نوح على ابيه السلام لم ينتفع بايمان ابيه ورسالته ولم ينل بذلك ما يوجب سعادته وفلاحه وهذا المعترض جاهلي الدين والمعرفه والمذهب فصل قال المعترض فصار بذلك موضعهم قابلا للبهتان الى هذا الزمان ومن انكر عليه من اهل نجد قتلوه ونهبوه والباقي اجلوه وصح بهذا انه من الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بانهم سفهاء الاحلام والشيخ رحمه الله تعالى ليته اعرض عن هذه الكلمات ولم يجب عنها والجواب أن يقال هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصف أهل النجد وأهل اليمامة بهذا ولا دخل في وصفه من يؤمن بالله ورسوله منه ولا من غيره يعني لو ورد ذنب ما أرد به ماذا من آمن بالله ورسوله بل الموصوف بإجماع المسلمين هم الحرورية الخارجون على علي من أبي طالب رضي الله عنه الذين قاتلهم علي بالكوفة والبصرة وما يليها وفيهم من بني يشكر ومن طي وتميم وغيرهم من قبائل العرب ودارهم ومسكنهم بالعراق اصلهم من جهه العراق ولا يختلف في هذا فهل يقال عنيد اذا كان اصل الخوارج من العراق كلما جاء جاءت ازمان وجاء العراقيون فليس تم الا خارجيون هل يستطيع احد ان يستصحف هذا الاصل ولا يختلف في هذا فدارهم دار اشياخك ومحل اقامتك الذي نشات به واثنيت على اهله وهي دار سفهاء الاحلام بنص الحديث وباجماع الامه ودولتهم وشوكتهم كانت هناك دون النهر ولذلك نسبوا اليها فقيل اهل النهروان وحروره بلده هناك نسبوا اليها فقيل الحروريه فاين في الحديث ان اهل اليمامه منهم ما اقبح الكذب وما اعظم خزي مبديه وفي هجنه كلام المعتذر واستقباح مذهبه ما يقضي بسفاهه رايه وعظيم عطبه ما يبلغ الاعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه ثم في زعمه ان الموضع قابل للبهتان ان قصد به المحل كما هو ظاهر عبارته يعني الارض فقد سب الارض فقد سب الارض والموضع المطيع لله الشاهد بيحدانيته بما اودع فيه اي في الموضع من الايات اذا فيها يعني الارض انتبه للموضع او مذكره وذرء من البريات وهو انتقال من مثبته الساكن عن به الشيخ محمد الى مثبته المسكن وان اراد اهله وسكانه ففيه عيب كل مسلم عمما ووصفه بقبول البهتان والشك من عهد مسيلم الى هذا الزمان فسبحان من طبع على قلبه وحال بينه وبين العلم والفهم فصل قال المعترض ومع ما ذكرنا جعل هذا الرجل مواضع دعوته صلى الله عليه وسلم ومنبع النبوات بلاد كفر ومر في اول الكتاب انه جعل بلاد الحرمين بلاد كفر ثم هم كفار اصليون ومنبع النبوات بلاد كفر لا يجوز السفر اليها ومن جاءه منها راغبا لدنياه سماه مهاجرا اعاد كلامه سابقا وبعينه قد صح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح ان الايمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها وأنها آخر بلاد المسلمين خراباً في آخر الزمان فصح أن الإسلام ملازم لها هكذا فهموا فصح أن الإسلام ملازم لها يعني لا يولد أحد يسكن هذه البلدة إلا وهو مؤمن وهو لازم لها وأرشد صلى الله عليه وسلم إلى الشام أيام الفتن وأنها عقل الإسلام ومعقل الإيمان ومع ذلك ومع ذلك صوب هذا الرجل نفسه على خطئه وخطا علماء الامه وكفرهم بخطئه قد قدمنا الاستشهاد الله تعالى جل ذكره بهم وما رواه ابن عدي والبيهقي عنه صلى الله عليه وسلم انه قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدولهم والجواب ان يقال قد تقدم ان هذه الدعوه التي ادعاها المعترض على شيخنا من جعله الحرمين بلاد كفر دعوه كاذبه ضاله دعوه كاذبه ضاله وأن الشيخ رحمه الله تعالى من أعلى من ناس وعدلهم في قوله وفعله على منهج المستقيم ولا يمكن أحد إثبات هذه الدعوة وتصحيحها بوجه من الوجه بالنص أنه لا يكفر بالعموم لما قيل له تكفر المسلمين قال لم أكفر بي بالعموم بمعنى ماذا أن يقال أهل البلد هذه كلهم كفار العالم والجاهل كلهم لا فرق بين عالم ولا جاهل وإنما يكفر رحمه الله تعالى من تلبس بالشركين من قام به الوصف فهو كافر علمه او لم يعلمه اما من لم يقم به الوصف فلا يحل لمسلم ان ينزل عليه الحكم مطلقا ولو كانت البلد بلد كفر فالقوم بين المسالتين قال والكلام في هذه المواضع يجب ان يكون بعلم يجب ان يكون بعدل وعلم ومن فقد ذلك فقد ضل عن سواء السبيل واضل لا اضل غيره واما قول صلى الله عليه وسلم الايمان يارض الى المدينه كما تارض الحيه الى جحرها فرسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق والذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وشاء كل الشان في الفقه عن الله ورسوله ومعرفه مواقع خطابه واما الكلام في هذه المباحث من الاغمار والجهال الذين لا عنايه لهم بمعان الكتاب والسنه ولا درايه لهم بتقاريره علماء الامه فالمحنة بهم عظيمة عظيمة ما جاء البلاء إلا من جهة هؤلاء لو تركوا لأهل العلم أن يتكلموا في هذه المباحث لما حصل نزاع ولما حصل خلاف لكن كل واحد يظن أنه على علم وأنه بلغ درجة العلماء الراسخين هنذا ألفوا وصنفوا ولا دراية لهم بتقارير علماء الأمة فالمحنة بهم عظيمة وطريقتهم غير عادلة ولا مستقيمة ليس في الحديث ما يفيد أنه لا يتعداها إلى غيرها من البلاد والمواضع وليس فيه ما يفيد إيمان جميع من سكنها والسوطنة ليس في الحديث ما يدل على ذلك الإيمان يأرز إلى المدينة يرجع إلى المدينة هل يدل ذلك على أن كل من في المدينة يكون مؤمنا جوبنا من أين جئت بهذا الفهم شك أنه من عند نفسي قال وليس فيه ما يفيد إيمان جميع من سكنها والسوطنة وقد ورد في زمانه زمان النبي صلى الله عليه وسلم من أهل النفاق كثير في المدينة بل ما وجد النفاق إلا بعدها بعد الهجراء وسكنها بعده صلى الله عليه وسلم كثير من أهل البدع والمارقين وفي هذه الأزمان متأخرة جمهور أهل العوالي وما يليها رافضة من غلات الرافضة من غلات الرافضة أو موجودون إلى هذا الزمان وكلامهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسبتهم لأم المؤمنين معروفة مشهورة يعني عندهم نواقب لأن المسبة هذه ناقض من نواقب الإسلام كل من بلغه القرآن ولو بمجرد السماع فطعن عن ذلك يكون كافر هذا يعتبر من المكفرات والحكم الكلي الأغلبي لا يلزم اضطراده الحكم الكلي الأغلبي لا يلزم اضطراده في كل فرد يقول أكثر هذه البلاد مسلمون عن ذلك لا يلزم أن يكون ماذا مطلدا في كل شخص فاذا قلنا مثل هذا الزمان اهل المدينه اهل الاسلام ودين وايمان لا يلزم الحكم هذا ان يكون مطلدا لكل شخص وفي هؤلاء الكفره الرافضه هل يلزم ذلك ان يكونوا مؤمنين الجواب لا ثم يقال لهذا الغبي اخبرنا ما الفرق بين هذا وبين قول صلى الله عليه وسلم الايمان يمانه الحكمه اليمنيه هذا لا يدل على ان الارض مطلقا الى يوم يوم القيامه لا يسكنها الا مؤمن وأن هذا الحكم يكون تابعاً لي لكل فرد إن قلت إن الإيمان لا يفارق اليمن في كل وقت وزمان ورد عليك الأسود العنس وأمثاله من المرتدين والمارقين في كل وقت وحيد قال الحديث يدل على أنه لا يكون إلا ثم إيمان إذن هذا مدعي النبوة ما حكمه مرتد أم لا أو نقول وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه حتى قم على الحجة ومرتد قطعاً إذا تبعه أحد أم لا له اتباع كثو وهم كفار يدل ذلك على ان هذا الحديث لا يلزم منه الحكم على كل فرد فرد وقوله ارشدهم صلى الله عليه وسلم الى الشام ايام الفتن الى اخره فيقال له اذا كان الشام عقرا اسلامي ومعقل الايمان فهذا من الادله على ان الاسلام والايمان لا تختص به المدينه ولا غيرها من البلاد الاسلاميه يعني تناقض في الاول حديث السابق ان الايمان يا رزق إلى المدينة ذكر أن الإيمان يكون خاصا بهذه البلد لا يتعدها وذكر في موضع أو بعده مباشرة أن الشام عقر الإسلام إذن يتعد المدينة أو لا يتعد المدينة قال فهذا من الأدلة على أن الإسلام والإيمان لا تختص به المدينة ولا غيرها من البلاد الإسلامية وأن الله يداول الأيام بين البلاد والعباد يداول تارة وتارة مرة ومرة فحيناً تكون الشوكة والدولة الإسلامية بالحجاز والحرم تارة كما كان في عهد النبوة وفي الخلافة التيمية والخلافة العدوية والخلافة الأموية أموية, أموية أموية جزء الوجهة والخلافة العلوية وحيناً في الشام كالولاية المروانية وحيناً بالعراق كالدولة العباسية وحيناً في غيرها من البلاد كما يشهد لذلك الواقع إذاً مداولة أو لا؟ نعم مداولة <تصفيق> قال فإن الفرنج ملك بيت المقدس والسول على خير بلاد الشام وأفضلها دهرا طويلا حتى استنقذها من أيديهم الملك الصالح من السلاطين المصرية والسول على ساحل الشام طوائف من النصارى بعدما سبق فيه من القوة والصولة الإسلامية ثم استحال جبل النصيرية والإسماعيلية إلى الكفر العظيم والغلو في آمة إلى يوم من هذا وترك التزام احكام الاسلام يعني وجود النصيريه في الشام وبهذا تعرف ان العموم مخصوص والاطلاق مقيد ليس مطلقا كلما وجدت الشام واهل الشام صاروا مؤمنين لا قد يكون ثم كفر والعبره بالغالب الاكثر وجاء عنه صلى الله عليه وسلم ان الايمان يكون بالشام حتى تكون الفتن حتى تكون الفتن وام حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدونه مختلف اولا فيه في سبوته من القيم رحمه الله تعالى يرى صحته فقد ثبت وصح عن احمد وغيره من الائمه ان المراد به علم الحديث المشتمل على بيان الكتاب وتفسيره وتقرير الاحكام الدينيه الاصوليه والفروعيه يعني ليس المراد به الحديث باعتبار ماذا دراسه الاسانيد كما قد يفهم بعض الناس اذا قال اهل الحديث لا يفهم الا ان يحفظ الرجال والاسانيد فقط اما مدلول النصوص فليس داخلا عنده لا ليس هذا المراد وإنما الحديث اثباتا وكيفيه اثباته وكذلك ما يتعلق ب مدلوله ما يتعلق باب المعتقد الاصول والفروع قال وتقرير الاحكام الدينيه الاصوليه والفروعيه وهذا بحمد الله لنا لعلينا فان شيخنا قد شهد له الجم الغفير الخلق الكثير بانه من حملة هذا العلم ومن ائمته المقتدى بهم فيه ولولا خشيه الاطاله لبسطنا القول في ذلك وفيما كتبناه كفايه والحمد لله فاصل قال المعترض وقد اجمعت الامه انها لا تجمع على ضلاله هذا عنده تراكيب فاسده قد اجمعت الامه على انها انها لا تجمع على ضلاله وهذا يقول اجتمعت واجمعت فهذه البرده لها قدر 600 سنه تداولها علماء الامه وتشرحها هي والهمزيه ويتهادون شرحا بينهم بغال الاثمان هو لا زال مع مع البرده وابلغ من هذا كتبها بماء الذهب دائره الحجره الشريفه فلما دخل هؤلاء المدينه المنوره ايام توليهم عليها ارادوا حكها يعني ازالتها كانت مكتوبه المسجد النبوي فلم يستطيعوا ذلك فلصقوا عليه الورق جزاهم الله خيرا يعني ازالوها اما بالحك فما استطاعوا وبعد ذلك الزق عليه الورق ولست احكي هذا عن غيري فهل لا انكرها عالم من علماء المسلمين وما من علماء الامه الا من شاء الله من لا دخل من لا دخل المدينه المنوره وراها كلام رقيق وليست خفيه بل هي اشهر يعني وجودها ظاهرا مع وجود اهل العلم ويزورون المسجد النبوي وسكتوا ولم ينكروا دل ذلك على ماذا على اقراره فصار حجه حجه شرعيه هذا ما يميز بين الحكم الشرعي الذي يثبت الحجه الشرعيه وبين غيره وليست خفيه بل هي اشهر من قفا نبكي يعني من هذه القصيده وقد علم حال الانبياء عليهم الصلاه والسلام ما علم اليس هم اعلى من الشهداء حالا بعد الموت وقد اخبر الله انهم احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله الايا لم يعلم هذا الرجل ان النبي صلى الله عليه وسلم في معراجه مر بكليم الرحمن موسى ابن عمران وهو يصلي في قبره وهو يصلي في قبره هذا انثبت انثبت فهو غيب الله اعلم به بحاله ومره في ومره كما في الصحيحين من حديث مالك ابن صعصعه رضي الله عنه في السماء السادسه ونصحه وسن صحه وسلم عليه وعلى الانبياء في السماوات فردوا عليه ورحبوا به وقد صلى بهم قبل في بيت المقدس عند الصخره عليه وعليهم افضل الصلاه والسلام فيظنهم هذا الرجل امواتا في عالم العدم عالم العدم هذا لا وجود له انما يقال عالم الموجودات اما العدم فليس بعالم او قال ماذا فيظنهم هذا الرجل امواتا في عالم العدم ام يريد ان يمنع عنهم ما اعطاهم الله من الكرامه اذا اعطوا الكرامه حينئذ جاز سؤالهم من دون الله تعالى هذا القاعده يريد ان يبين انهم احياء في قبورهم الانبياء والمرسلين والصالحون كذلك فاذا ثبت ذلك حينئذ جاز سؤالهم او لا جاز السؤال سالوا حيا او ميتا سالوا حيا قال ام يريد ان يمنع ام يريد ان يمنع عنهم ما اعطاهم الله من الكرامه ويقيسهم على نفسه التي قد تراكمت عليها ظلمات الذر والاهواء بعضها فوق بعض حيث يرى الحق في صورة الباطل الا ليس هو صلى الله عليه وسلم افضل اولي العزم من الرسل اليس الله قد اعطى من هو دونه بالفضل عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام احياء الموتى وابراء الاكمه والابرص اليس هو يخلق من الطين كهيئه الطير فينفخ فيه فيكون طيرا باذن الله فيظن هذا الرجل ان هذه الامور من عيسى عليه السلام من دون الله بل قال تعالى ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيعطيه الله عز وجل ومنعك من من السؤال وهذه المعجزات في هذه الايات لا تدل على اباحه سؤاله من دون الله تعالى والجواب ان يقال اما قوله ان الشيخ يقول اجتمعت الامه واجمعت على ضلاله فهذا من ابلغ الكذب واعظم الافكي والافتراء وقد نزه الله الشيخ ومثاله من اهل العلم عن قول الزور وشهادته واظن هذا الغبي يشير الى ان الامه مر والبرده وسح سنها واعتقدها كما قال صاحبه ذاك ان اهل السنه هم عباد القبور عباد القبور هم اهل السنه واظهر ان الامه الاسلاميه هم عباد القبور مع ان الشيخ لم يتكلم فيهم يعني في الروات ولا بحث في حال من رواها وقررها وانما الكلام في نفس القول الذي اشتمل على الغلو والاطراء ولم يتجاوز هذا شيخنا ولم يبلغنا عنه حرف في تضليل من قرأها يعني دون اعتقاده ليس مجرد القراءه وقد يقراها الانسان ويتصفحها وهو منكر لما يجب انكاره فيها اذا يفسر لك الكلام السابق اذا ليس كل من قرأ البرده يكون ماذا يكون معتقدا لما فيها او يكون على باطن قد يعتقد نكاره بعض الالفاظ الوارده فيها ثم لو فرض ان الشيخ ضلل هؤلاء اي يقال هم الامه اين اهل القرون السته الاول اين من بعدهم من الامه الى عصر الشيخ وغايه ما عندكم عد رجال قليلين رووها فتحصل الامه في هذا العدد اليسير الذين لا يعرف احد منهم بعلم سوى رجلين او ثلاثه وهم دون نظرائهم سبحانك هذا افتراء عظيم وهل شرحها من الامه من يعرف له لسان صدق في المسلمين ما اقبح الفريه وما اشد جنايتها واما كتبها بماء الذهب فمن كتبها ومن وضعها اهم اهل العلم وسادات الورى امم الملوك والسلاطين والوزراء اما الاول فيمكن ان يقال ماذا انه ثبت عندهم جواز كتابته اما الثاني فلا ليس بحجه البتة وان كان فعله حجة فقد وضع القباب والمكوس يعني السلاطين وبعضهم وضع امهور البغايا ليت هذا خرث وستر على نفسه هذه الخزي الشنعاء والقوله العمياء ما اقبح الحوره بعد الكور قال رجل من اهل البيت عند ربيعه ابن عبد الرحمن ارايت ان غلب الجهال حتى صار الامر اليهم يعني سادوا الناس حكم الجهال عصب قديما كان لا يحكم الا اهل العلم ثم صار لا يحكم الا اهل الجهل اهم الحكام على السنه فقال ربيعه اشهد ان هذا كلام اولاد الانبياء يعني هل يكون هؤلاء حكام على السنه قطعا لا وأما قوله فلما دخل هؤلاء المدينة المنورة أرادوا حكها فلم يستطيعوا ذلك فألزقوا عليها الورق فيقالوا له هذا من مناقبهم وأدلة علمهم فإن أهل العلم لا يختلفون أن هذا من البدع أن هذا من البدع الكتابات مطلقا في داخل المسار يعتبروا من البدع ولو كتب آية فضلا عن البردة ونحوها لا يختلفون أن هذا من البدع التي لم يدل عليها كتاب ولا سنة بل كتاب قد ثبت النهي عن ذلك وقرر الفقهاء المنع من الكتابه على القبور والقباب وعلى جدران المساجد ونحوها ولم يكن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه الراشدين ولا اهل القرون المفضله يفعل ذلك لا في حياته ولا بعد مماته ما بابه هو وامي والخير في اتباع من سلف والشر في ابتداع من خلف وما تركه اهل العلم من اهل القرون المفضله وائمه الهدى فلا شك فيه في ذم ما ترك يعني اجمعوا عليه على تركه يجمعوا عليه على تركه على على والشيخون رحمه تعالى قيد هذا بالقرون المفضله فمن بعدهم لا عبره به مطلقا وانما ينظر الى الافراد فقال قال فلا شك في ذمه والالحاقه بالشد المحدثات طرائق اهل الضلالات ولو نخوف الاطاله ذكرتم من الادله والبراهين ما يقضي ان هذا من المحرمات والمنكرات التي يجب ازالتها ولو خلت عن الاطراء والغلو مطلقا ولو كانت ايات من القران ولو كانت اسماء الرب جل وعلا الرحمن الرحيم كما هو موجود اليوم ولو خلت عن الاطراء والغلو فكيف قد اشتملت على ذلك باب اولى واما رؤيه العلماء لها فليس الدليل على اقراره قد يكون انكر لكنه لم يستطع لا سيما اذا كان ذم من صنع السلاطين عنيد ليس كن احد يستطيع ان ان ينكر او يتكلم وانما ينكر بقلبه فليس دليلا على اقرارهم والامر في هذا الى الملوك لا اليهم الى الملوك لا اليهم وقد تاخر وضعها الى القرن ال11 الذي عفىت اثار العلم فيه وقل من يعرفه ويدريهم واما قوله قد علم الله من حال الانبياء عليهم الصلاه والسلام ما علم الى اخر كلامه فحاصل هذه الدعوه ان الانبياء احياء وانهم اعلى من الشهداء حالا بعد الموت بعد بعد الموت وان ثبت انهم احياء فليست كالحياه الدنيوي فرق بين الحياتين وهذا حق لا ريب فيه ولا ينازع فيه مسلم والامر ابلغ من ذلك وارفع ولكن هذا لا يدل على صحه دعوى هذا الرجل من انهم يقصدون للدعاء والاستعانه والاستغاثه لانه ما اثبت انهم احياء اذا جاز جاز سؤاله من دون الله تعالى من انهم يقصدون للدعاء والاستعانه والاستغاثه فان فضلهم وحياتهم وكرامتهم ونبوتهم ورسالتهم لا تقتضي صرف حق الله اليهم وتنزيلهم منزلته تعالى في القصد والدعاء والخوف والرجاء والرغبه والرهبه ولا يوجب ذلك صرف الوجوه اليهم بشيء من المطالب والمقاصد التي بيده تعالى ومنه عطاؤها وقسمها ومنعها وتدبيرها وتيسيرها وقد قال تعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل قال بعض الافاضل نزل استعظام موته منزلته جعله اله فلهذا قال اف امات او قتل انقلبتم على اعقابكم وقال تعالى قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا وقال تعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء هذه الافعال والخصائص الربوبيه والانهيه ليست لاحد من الانبياء مطلقا وانما هي من خصائص الرب جل وعلا وقد قال لابنته وبضعته عن النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمه بنت محمد لا اغني عنك من الله شيئا مطلقا لا اغني عنك من الله شيئا فيظن هذا الغبي ان الرساله والنبوته والكرامه والحياه البرزخيه او الدنيويه فرق بين الحياتين فرق بين كوني حيا في قبره قبل قبل موته او الدنيويه توجب صرف القلوب الى غير الله وقصد من سواه واتخاذ الانداد والشفعان وقد ذكر الله هذا عن المشركين وقرر كفر فاعله قال الله لا كفر فاعله واخبر انهم لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا وقال تعالى ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا ايامركم بالكفر بعد اذ انت مسلمون ايامركم بالكفر ثم شركه كفرا فاخبر تعالى ان قصدهم بالعبادات يعني الملائكه والانبياء والالتفات اليهم بالالهات اتخاذ لهم اربابا وانه كفر بعد الاسلام بنص الايه قال ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا كيف يكون ذلك بصرف العباده للملائكه والانبياء ايامركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون اذا اتخذوهم اربابا صاروا ماذا صاروا كفارا من النص الايه من النص الايه قال ودندنت هذا المعترض بذكر الحياه ونفي الموت عنهم وان عيسى اعطي احياء الموتى وابراء الاكمه والابرص وانه يخلق من الطين كهيئه الطين وان نبي افضل منه اذا كان عيسى يفعل ذلك ونبينا أفضل منه دل ذلك على أنه قادر على ما فعله عيسى عليه السلام كل هذا دندنة حول دعائهم مع الله إذن هو يدور حول ماذا حول تقرير الشرك الأكبر وأنه يجوز سؤال الموت إن كانوا من الأنبياء والمرسلين فهم أحياء حين إذن ما سأل ميتا إنما سأل حيا وأنهم يقصدون لتلك المطالب وقد علم أن النزاع بيننا وبينهم في دعائهم للشدائد ونسبة علم الغيب إليهم وأن الدنيا والآخرة من جوده صلى الله عليه وسلم ومن فيض كرمه هذا محل النزاع أو ما ذكره في البردة فأخذ الغبي يستدل على ذلك بما لهم من الكرامة والحياة التي هي فوق حياة الشهداء وأن عيسى يحيي الموتى ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل منه إذن محمد عليه وسلم يحيي الموتى وقصده أنه يدعى لمثل ذلك وقصده أنه يدعى لمثل ذلك وما هو ابلغ منه والنصارى احتجوا على دعاء عيسى وعبادته والالهيهيه بهذه الحجج الداحضه وامثالها فنعوذ بالله من الخسران صار قصار امري هذا الرجل وغايه ديني ان يحتج بالمعجزات والكرامات على دعاء غير الله وهذه طامه الصوفيه اللهم مقلب القلوب مصرفها اللهم مقلب القلوب مصرفها صرف قلوبنا الى طاعتك وتوحيدك والايمان بك اوبو رسلك وامما قوله فيظنهم هذا الرجل امواتا فعباره جاهل لا يفرق بين حياه الانبياء والشهداء بعد الموت وحياتهم في الدنيا فرق بين النوعين فظن الغبي انها هي الحياه الدنيويه وانذاك نف الموت والله تعالى يقول انك ميت وانه ميتون سوى بين الحياتين حينذاك نف الموت بعد الموت قال لا ليس بميت والله عز وجل يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم انك ميت وقد تقدم قال انك ميت وانه ميتون والحياه البرزخيه تجامع الموت ولا تنافيه كحال الشهداء حياه برزخيه تجامع الموت لا يشك له في الله أعلم بكيفيتي وحالها وقد تقدم أن هذا الرجل أشبه برجال الجاهلية الأولى لم يأنس بشيء مما جاءت به الأنبياء وأما ما وصف به الشيخ وحكم عليه به من تراكم الزيق والأهواء ورؤية الحق في صورة الباطل فالحكم بينه وبينه في هذا ونحوه إلى الله تعالى إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين وانما اردنا بيان ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوحيد والهدى وكشف ضلال اهل الزيغ والردى وام المقاصطه فلسنا بصددها وان كان قد اذنا لمن شاء ان ينتصر فيها لكنه رد عليه بعد وفاته بعد موتي ما وقف على الكتاب الا بعد موتي واصل قال المعترض وهل طلب شرف الدين الا مما اعطيه شرف الدين البصيري صاحب البرده وهل طلب شرف الدين الا مما اعطيه يعني طلب شيئا اعطى الله تعالى نبيه ا ما طلب شيئا هو من خصائص الرب جل وعلا وانما طلب الشفاعه والشفاعه قد اعطاها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا فهل من سال عيسى انظر قياسنا هل من سال عيسى عليه الصلاه والسلام خلق الطير الذي اعطيه يكون كافرا مشركا عند هذا الرجل نعم بعد رفع يكون ماذا يكون كافرا مشركا لكنه لم يفهم معنى التوحيد عنده فساد في تصور معنى التوحيد والشرك والا لو سال عيسى بعد رفعي لصار مشركا فهل من سال عيسى عليه الصلاه والسلام خلق الطين الذي اعطيه يكون كافرا مشركا عند هذا الرجل او يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم غير موجود او انه في عالم العدم أو يقول إن جاهه عند ربه إن قطع بموته كلها إلزمات يلزمك ويلزمك فما بال صديق هذه الأمة رضي الله عنه يقول لخاتم المرسلين بعد موته يخاطبه اذكرنا يا محمد عند ربك ولنكن من بالك ويعيد جميع ما مر أعاده مرة ثانية ولم يقل له ذلك في حياته إلا لعلمه بقربه من ربه بعد موته وعظم جاهه عنده اعظم من كوني في الحياه وهذا الرجل يجعل هذا من الشرك الاكبر وما صح كذب على ابي بكر كما مر معنا لم يثبت فهذا اعظم من الصديق واقرب الى الله تعالى ورسوله منه وهل هذا من عباده غير الله تعالى جل ذكره في شيء بل الكل من عند الله الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من عند الله وما اعطيه لامته فما لي هؤلاء قوم لا يفقهون حديثا وانما الشرك قاتلهم الله ان يفكون يدعو على اهل التوحيد هذا رده هذا فقط ناقض من نواقض الاسلام طلبوا ما لا يقدر عليه الا الله تعالى ولم يعطه احد من خلقه كهدايه القلوب وشفاء المريض وانبات النبات وطلب الذريه نحو ذلك هذا الذي يعتبر من خصائص الرب جل وعلا وكذلك قصد غيره بالعباده من دون تبارك وتعالى كما قال تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي وما مات لله رب العالمين لا شريك لهم وبذلك أمرته والجواب أن يقال قاتل الله من أفك عن دينه وتوحيده وما جاءت به الرسل من عنده من الإيمان والإسلام وإفراده بالطاعة والعبادة ورضي الله عن من دعا إلى توحيده وأمر بطاعته ونهى عن الشرك به واتخاذ الأنداد له وأن تصرف الوجوه إلى غيره عبادة وسغاثة وتوكلا ورجعا وحاصل كلام هذا الرجل وتقريري يعني ما الذي اراده ان ان طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم او غيره مما له شفاعه مما سيعطيه الله عز وجل الشفاعه كالمؤمنين والعلماء والشهداء او قرب وجاهه يسوغ ولا يكره ولا يحرم يعني جائزه ان يطلبه ذلك جائز لانه ليس بشرك بل هو من جنس سؤال الاحياء من الاداميين ما يستطيعونه من الاسباب العاديه لا فرق بين كونه حي او ميت بل نصد اوذ كما مر معنا على انه لا فرق بين الحي والميت كل ما جاز ان يسال الحي جاز ان يسال الميت والتفريق احتاج الى الى دليل قالوا هذا هو المقصود له من رده واعتراض من اول رسالته من اول رساله تجويز الشرك ولم ينكر على شيخنا سوى تجريد التوحيد وافراد الله بالقصد والعباده والخصومة في هذا قديمة ليس هذا أول قائل بدعاء الموت والاستغاثة بهم وله سلف وطلب الحوائد منه والمهمات من جهتهم الموت وما قال بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته أولى بالمسألة والطلب منه في حال حياته الدنوية وأن ما جاز طلبه في الحياة يطلب منه بعد الموت فقد فتح باب الشرك والتنديم بل هو عينه عين الشرك من جوز وسوى بين الحياتين وان يسال النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته كسؤاله وهو حي فقد فتح باب الشرك والتنديد وصدف عن توحيد الله العزيز الحميد لان هذا هو قول الصابئه المشركين ومذهب الجاهلين الاميين بل صريح كلام هذا المعتل ان الميت يسال مما اعطيه وانه بيده يفعل ما يشاء من عطاء ومنع وجمهور المشركين لم يقولوا هذا وانما قالوا ان الميت المعظم يقربهم الى الله زلفى لا يعطي هو وانما هو واسطه وهذا قد جعلوا ماذا مصدرا للاعطاء ويشبع لهم عنده فهو واسطه على زعمهم يعني عند المشركين الاولين الميت واسطه وعند هذا في ظاهر كلامه ماذا انه مصدر ايهما اعظم شركا لا شك ان هذا الثاني واما المعترض فجعل ذلك من جنس ما يساله ما يساله الميت ويطلب منه في حال حياته لا على سبيل الوساطه بل كما يسال الملاك ما بعيديه لانه ملك الشفاعه وهو حي فيسال كذلك بعد موته فالرجل وصل الى حد احجم دونه اكثر المشركين ولم يقتحموه خوف الشناعه والضلال وحينئذ فيقال هذه دعوه هذه دعوه وهي اي هذه الدعوه الطلب من الاموات ما يطلب منهم في الحياه طلبوا من الاموات ما يطلب منهم في الحياه دعوه كبيره غليظه ليست غيرها من الدعاوى فيحتاج مدعيها الى ما يثبتها من الادله الشرعيه والقوانين المرضيه والسيره السلفيه واما المقاييس الفاسده فلا تفيد هنا لابد من النص وقد قال بعض السلف ما عبدت الشمس والقمر الا بالمقاييس قياس ابليس كما مر معنا وهذا كتاب الله من اوله الى اخره وهذه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيره الخلفاء المهديين واهل القرون المفضله اي ايه واي سنه واي عالم من اهل القرون المفضله قال بهذا او ذهب اليه احتاج الى اثبات بل الادله والنصوص متواتره متظاهره على ان طلب الحوائج من الموتى والتوجه اليهم شرك محرم وان فاعله من اسفه السفهاء واضل الخلق وانه ممن عدل بربه وجعل له اندادا وشركاء في العباده التي لا تصلح لسواه ولا تنبغي لغيره وانه عاصم الشرك العال وقد حكى الاجماع على هذا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في مواضع من كلامه وكذلك ابن قيم الجوزية قرر تحريمه انه من الشرك الاكبر وانه عاصب شرك العالم في كتابه غاذه اللهفان وغيره وابن عقيل كفر بطلب الحوائج من الموتى ودس الرقاع فيها يا مولايا ودس الرقاع فيها يا مولاي يعني المكتوب في الرقاع جمع رقعه يا مولايا افعل بي كذا وكذا ولم يخالف في ذلك احد من اهل العلم اجماع على انه شرك وعلى ان فاعله كافر وسدل بقول الله تعالى ان المساله لله فلا تدعو مع الله احدا واحدا نكره في سياق النهي فتعم الرسل وغيرهم تعم الرسل وغيرهم وكذلك فيه عموم اخر في اللفظ ما هو تدعو نعم تدعو فلا تدعو تدعو ادنى ما يصدق عليه انه دعاء ولو مره واحده وأحد النكرة في السياق النهي فتعم الرسل أو غيره وقوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين ولا تدعو كذلك في عموم ما لا ينفعك ولا يضرك الذي لا ينفعك الذي عام أو لا عام دخل فيه الرسول دخل من دونه فإن فعلت ذلك يعني دعوت من دون الله تعالى ما لا ينفعك ولا يضرك إذن من الظالمين أي نعم من المشركين وقوله تعالى: "ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون" سموه كافرا وقال تعالى: "قل أرايتكم إن آتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين" الآية وقال تعالى: "قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا" اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا قال طائفه من السلف نزلت في من يعبد المسيح وامه وعزيرا وقال طائفه نزلت في من يعبد رجالا من الجن اسلم المعبودون وبقي من يعبدهم من العرب على شرك وقيل نزلت في الملائكه واي عامه كما قال متى رحمه الله تعالى قال شيخ الاسلام تقي الدين والايه تعم هذا كله عامه في ما يعبد من دون الله تعالى سواء كان سماويا او كان ارضيا سواء كان من العقلاء او غير العقلاء هذا وجه العموم والايه تعم هذا كله وكل من دعا معبودا من دون الله وجه العموم اما لفظي واما معنوي اما عموم اللفظ واما عموم المعنى كما مر معنا قال ومعبوده يبتغي الوسيله الى ربه قال والايه تعم هذا كله وكل من دعا معبودا من دون الله ومعبوده يبتغي الوسيله الى ربه بالايمان به وطاعته فانه داخل في عمومها والايه قبلها صريحه في ان المشركين المخاطبين يخلصون الدعاء عند الشده وانهم ان اتاهم العذاب او اتتهم الساعه وهي الحادث العمم اردت نشير الى البرده لا يدعون غير الله اذا اتتهم الساعه لا يدعون الا الله تعالى لا يدعون النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذ بيدي لا يدعون غير الله ولا يلتفتون لسواه ولذلك استدل الله تعالى عليهم بذلك في معرض الامر بتوحيده وافراده بالعباده على كل حال في الرخاء والشده واين هذا من طلب الانبياء ودعائهم للحادث العامم او غيره والايات قبلها داله على تحريم دعاء الموتى مطلقا دون تفصيل لانه ليس من جنس الاسباب العاديه ليس من جنس الاسباب العاديه ثم حتى ما كان من جنس الاسباب العاديه وطلبه من الميت كذلك لانه يكون ماذا قد انتقل من السبب العادي الى غير العادي كما مر معنا وتقييده العلمي انه يسال ما لا يقدر عليه الله تعالى اراد به ذلك اراد به ذلك قال ليس من جنس الاسباب العاديه بل من دعاهم فهو يرى ويعتقد ان لارواحهم قدره وعلما بحالهم وسمعا ليس من جنس قدرة العباد وعلمهم والسمعهم وفي نسخة ليس من جنس قدر العباد ولا إشكالا فيه قدرة قدر قدر جمع قدر وعلمهم وسمعهم والدعاء في هذه الآيات التي جاء النهي ولا تدعو ولا تدعو يشمل نوعي الدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة فما تقدم من الآيات دال على تحريم دعاء الأنبياء والصالحين دعاء عباده او دعاء امسنا وتقول زياده على هذا والنصوص عامه فمن استثنى يحتاج الى ماذا الى نص قال ابن عبد الهادي في الصارم المنكي وليس احد من البشر بل ولا من الخلق يسمع اصوات العباد كلهم ومن قال هذا في بشر فقوله من جنس قول النصارى الذين يقولون ان المسيح هو الله وانه يعلم ما يفعله العباد ويسمع اصواتهم ويجيب دعائهم قال تعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قال تكفير او لا تكفير الذين هذا يتبع كل فرد فرد او لا هل نص على افراد النصارى ام لا نعم نص على الافراد فليس التكفير معلقا على النوع يعني النصارى كفار ثم الافراد يحتاج الى ماذا الى اقامه حجه كما يقول بعض الزنادقه لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل عبدوا الله ربي وربكم إلى قوله هو السميع العليم فلا المسيح ولا غيره من البشر ولا أحد من الخلق يملك لأحد من الخلق ضرا ولا نفعا بل ولا لنفسه وإن كان أفضل الخلق كل ذلك إلى الله تعالى وحده فملك النفع والضر من خصائص الربوبية فلا يضاف إلى أحد من البشر كائنا من كان قال تعالى قل اني لا املك لكم ضرا ولا نفعا هذا النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعالى قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب الايه وقال تعالى قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله انتهى كلام ابن عبد الهادي رحمه الله وقول المعترض وهل طلب شرف الدين الا مما اعطيه الا مما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم والضمير يعود الى النبي عليه الصلاه والسلام فهل من سال عيسى عليه الصلاه والسلام خلق الطير الذي أعطيه يكون كافرا مشركا نقول نعم يكون كافرا مشرك وإذا ما كفرت وتلحق به فهذه شبهة واهية فإن من سأل عيسى خلق الطير أو غيره بعد رفعه للسماء كافر مشرك بإجماع المسلمين كافر مشرك بإجماع المسلمين ليست المسألة الخلافية الشخ يحكي إجماعا بل ولا يجوز ذلك مطلقا قبل رفعه هذا من خصائص رب جل وعلا والرسول صلى الله عليه وسلم اعطي الشفاعه بمعنى ان الله يشفعهم بمعنى ان الله يشفعهم ويحد له حدا يدخلهم الجنه ويريح الخلق من هول الموقف وكرب وقد دلت الايات والاحاديث ان المالك للشفاعه هو الله وحده وان هذا التمليك الذي سيكون يوم القيامه تمليك مقيد ليس كالتمليك الذي يكون في شأن المال والأمور الدنيوية لا فرق بين النوعين وأنها لا تنال إلا بما ربطها الله به من الأسباب وهي التوحيد والإيمان والإخلاص كما دلت عليه الآيات الكريمات وكما دل عليه حديث أبي هريرة وأنها متوقفة على الإذن والرضى منه تعالى وليس طلب الرسول سببا لنيلها وتعصيلها تبه ليس طلب الرسول صلى الله عليه وسلم سببا لنيلها وتحصيلها بل السبب ما هو التوحيد نعم سبب التوحيد ولا يتوجه بطلب الشفاعه الا الى الله تعالى فاذا اراد ان يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم يا الله عز وجل شفع في نبي ثم ياتي بما هو سبب لذلك من التوحيد والطاعه وليس طلب الرسول سببا لنينه وتحصينه لا سيما بعد موته صلى الله عليه وسلم يعني كانه يرمى ماذا ان تمنع حتى في حياته وان كان بعض العلم تردد في في حياة علي الصلاه والسلام لحديث انس ولم يدل دليل على مشروعيه ذلك ولا فعله احد يحتج به فهو من اضل البدع وابعدها عن هدي صلى الله عليه وسلم وهدي من قبله من الانبياء وليس قولهم إنه أعطي الشفاعة بمعنى ملكها وحازها كسائل العطايا والأملاك التي يعطاها البشر وأيضا فإن الله يعطي رسله وأولياءه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ووعدهم بذلك فيه في القرآن بلغهم في حياته فيقال إن الله أعطاهم ذلك وملكهم إياهم فيطلب منهم ويرغب إليهم فيه فان كان ذلك مشروعا وسائغا فالشفاعه من جنسه مع ان الشفاعه قيدت بقيود لم تقيد بها هذه العطايا والمواهب السنيه وقد قال تعالى قل لله الشفاعه جميعا لله ها لله للملك والاختصاص تشمل النوعين جميعا هذا تاكيد الشفع بال جميعا وع الشفع لله وقد دم ما حقه التاخير فافاد حسب له ملك السماوات والارض وقال ولا يشفعون الا لمن ارتضى وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه واما غير الشفاعه مما اعطيه اهل الجنه فقد ذكر تعالى انه حرمه على الكافرين وكذلك الشفاعه لانه وسيله اليهم قال تعالى ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيدوا علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين فمن اتى بمانع يمنع من الشفاعه او دخول الجنه كالشرك والكفر فلا سبيل للشفاع الى الشفاعه فيه هذه قاعده اصل هذا الباب فمن اتى بمانع يمنع من الشفاعه او دخول الجنه كالشرك والكفر فلا سبيل للشفاع الى الشفاعه فيه وايضا فمحلها ووقتها يوم يقوم الناس لرب العالمين ويشتد هول الموقف وكربه هذا هو المراد وبه تعرف بطلان هذه الشبهه وان الباب مسدود على من طلبها من غير الله ولو طلبها من النبي صلى الله عليه وسلم هاين هذا هو الشرك بعينه قالوا اما قول المعترض او يقول ان الرسول غير موجود او انه في عالم العدم او يقول ان جاهه عند ربه انقطع بموته هذه تهم لي الشكر حمد الله تعالى فيقال هذا كلام معتوه لا يدري ما يقول فإن كلام الشيخ والقول بأن دعاء غير الله شرك لا يلزم منه القول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم غير موجود إذا قل لا يجوز أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره لا يلزم من ذلك أنه غير, غير موجود أو أنه ليس بحي أو لا يبلغ الصلاة أو نحو ذلك بمعنى أنه كسائل المعدومات بل هو حي في قبره تعرض عليه صلاة أمته وفي نسخة يبلغ صلاة صلاه امتي وسلامهم عليه صلى الله عليه وسلم يبلغه صلاه امتي وسلامهم قال وقد حرم الله على الارض ان تاكل ارساد الانبياء ومع ذلك فهو صلى الله عليه وسلم في الرفيق الاعلى وهو اقرب الرسل من ربه وارفعهم درجه لديه ولروحي اتصال بجسده الشريف لا يعلم كونها هو وحقيقته ومقداره الا الذي خلق ووهب وتفضل واعطى وهو اللطيف الخبير يعني تقول الله اعلم كيف يكون الله اعلم لا تدري وامم القول بان هذه الحياه كالحياه الدنيويه يطلب منه ما كان يطلب قبل موته ويسال ويستفتى ويرجع اليهم فهذا قول ضال او قول ضال يدوز الوجهان مخالف للكتاب والسنه وحقائق المعقول والمنقول فافهم هذا البحث فكم زل فيه من قدم وكم ضل بالخرص فيه من امم واما قوله او انه في عالم العدم فالعدم ليس له عالم والعواليم انما تطلق على الموجودات لا على المعدومات ولا يقول ان جاءه صلى الله عليه وسلم عند ربه قطع بعد موته الا ضال لا يؤمن بيوم الحساب بل هو دائما في مزيد وما من مؤمن يؤمن بما جاء به ويهتدي بهديه إلى يوم القيامة إلا كان ذلك زيادة في أجره وكماله والكامل يقبل الكمال زيادة وأما قول الصديق رضي الله تعالى عنه أذكرنا يا محمد عند ربك فقد تقدم البيان بأنه من الموضوعات والمكذوبات التي لا يلتفت إليها ثم عظم الجاه وإن تناها فلا ينتفع به إلا أهل الإيمان والمتابعة ومن قام به سبب شرعي يقتضي انتفاعه بدعاء الداعين وشفاعه الشافعين كالتوحيد ولذلك من الخصائص ان اهل التوحيد هم محل الشفاعه فلا بد من هذا السبب الشرعي واما تشبيهه بان الكل من عند الله الرسول وما اعطاه الرسول الرسول من عند الله خلق من خلق الله تعالى وما اعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك من عند الله اذا جاز ان تساله فاذا سالته فانما سالت الله اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم خلق الله تعالى وما اعطيه اذا ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقد سالت الله تعالى هكذا التاويل وهكذا التحريف فهذا لا نزاع فيه من حيث الاصل وذكره هنا تشبيه على السامعين والنزاع انما هو في مشروعيه طلبه وسؤاله ولصغاثه به بعد موته صلى الله عليه وسلم واما القول بان الكل من عند الله فلا نزاع فيه وليس فيه دليل على انه يطلب من الرسل او غيرهم شيء مما اعطوه في الدار الاخره ولا يحصل لكل من طلب شيئا مطلوبهم وفي الحديث يزاد اناس من اصحابي عن الحوض فاقول اصحابي اصحابي فيقال انك لا تدري ما احدث بعدك فاقول سحقا سحقا اذا يعلم الغيب لا يعلم الغيب واما قوله وانما الشرك طلب ما لا يقدر عليه الا الله طلبوا ما لا يقدر عليه إلا الله هذا حقيقة الشرك ولم يعطه أحدا من خلقه فإذا أعطاه أحدا من خلقه جاز سؤاله وليس من الشرك وليس من من الشرك فيقال قد تقدم أن الشفاعة وغيرها لا يقدر على إعطائها أو تيسيرها إلا الله فالمالك الحقيقي له الله عز وجل وأنها مملوكة له وحده وأنه هو الذي يأذنه ويعين من رضي قوله وعمله من اهل التوحيد فيشفع فيه شافع وان الشفاعه لا تملك كما ظنه المشركون وان الاستثناء من الملك في الايتين لا يوجب اثبات الملك لغير الله واكثر المفسرين يرون ان الاستثناء منقطع فيه قولان لكن اكثر المفسرين على ان الاستثناء منقطع كما تقدم ذكر عن شيخ الاسلام تيميه وسائل المطالب كذلك لا تطلب من الموتى وسيأتي لهذا مزيد بحث في محله إن شاء الله تعالى وفي الحديث إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاثة الحديث وأما تخصيص المعترض هداية القلوب هذه لا تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عندهم وشفاء المريض وإنبات النبات وطلب الذرية نحو ذلك هذه كل لا تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم عندهم أو كذلك أو لا أو كذلك قال ونحو ذلك بالمنع وامما تخصيص المعترض هدايه القلوب بالمنع فهذا من جهلي فهذا من ليس من جهله انه خصص هذا المذكوره لكن التخصيص بمعنى انه ما عداها فقد نفاه فهذا من جهلي فان الاسباب العاديه التي يستطيعها الانسان في حياته تنقطع بموتي تنقطع بموتي كما دل عليه الحديث وبذلك تب هذه فائده عظيمه قال ان ينص عليه احد من هالعلمه لان تخصيص العلم لا سيما المدعاه النجديه فيما يتعلق ب سؤال الموت ما لا يقدر عليه الا الله هذه احدثت لبسا عند بعض الناس قال اذا مرادهم ان الشرك منحصر في هذا النوع لو كان من جنس الاسباب العاديه وسئل بعد موتي لا يكون شركا اكبر بل يكون ماذا شركا اصغر شركا اصغر لكنهم ما فهموا هذه الفائده التي سيذكرها الشيخ رحمه تعالى قال الشيخ عبد اللطيف هنا فان الاسباب العاديه التي يستطيع الانسان في حياته يعني ما يقدر عليه انقطع بموتي كما دل عليه الحديث وبذلك بالانقطاع وعدم القدره تصير ملحقه في الحكم والشرع بما لا يستطيعه في حياته اذا صار كل ما يطلب من الميت يطلب ماذا ما لا يقدر عليه فلو كان يقدر عليه في وقت حياته قلنا هذا في وقت الحياه لما مات صار في حكم ما لا يقدر عليه لا فرق بينهما البتة وهذا نبهنا عليه مرارا لأنه حصل في لبسه قال وبذلك تصير ملحقة في الحكم والشرع بما لا يستطيعه في حياته كهداية القلوب وشفاء المريض وإنبات النبات وطلب الذرية فلا فرق بين قول الرجل للمسيح بعد رفعه أعطني كذا وكذا من القوت ونحوه مع أنه جائز في حياته أعطني مئة دينار جازة أو لا جازة لو جاءوا بعد موته يجوز لا يريد يكونوا شركا هذا فرق بين, بين المسألتين قال فلا فرق بين قول الرجل للمسيح بعد رفعه أعطني كذا وكذا من القوت ونحوه وقوله اهد قلبي لا فرق بين هذا وذا كلاهما سؤال لما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل وإن كان الأول لو سئل إياه وهو حيل كان قادر عليه لكن بموته صار الحكم واحدان قال لا فرق بين قول الرجل للمسيح بعد رفعه أعطني كذا وكذا من القوت ونحوه وقوله اهد قلبي اغفر ذنبي وقد تقدم أن قول النصارى يا والدة المسيح اشفعي لنا عند الإله شرك بإجماع المسلمين إذن أعطني كذا وكذا من القوت ونحوه شرك بإجماع المسلمين هذا الذي عاناهم ولو طلب منها في حياتها أن تشفع بالدعاء والاستغفار وقال كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم مع اصحابي لم يمنع من ذلك لانه حي وهو قادر عليه ادعوا لي اشفع لي عند فلان لا اشكلف جائز وايضا فالمعترض لم يلتزم هذا وسياتيك له عند حكايه العتبي انه يجوز طلب الاستغفار من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته استغفر لي قلنا هذا شرك اكبر ثم في قول المصيري في استعاله برسول الله صلى الله عليه وسلم ونفي الاعاده عما سواه وانه هالك ان لم ياخذ بيده ما هو من ابلغ الصياغ في طلب النجات من النار وادخال الجنه وهذا كهدايه القلوب لا فرق بينه وبين هذا ودل ذلك على انه شرك اكبر وهو يدافع عن البرده وهذا كهدايه القلوب وشفاء المريض وانبات النبات وطلب الذريه فان من طلب هذا من الانبياء والاولياء يتاولوا كتاويلكم كلام البصري فيقولون ان الله اعطاهم جاها ومنزله وشفاعه واجابه لدعائهم فنحن نطلب الهدايه والشفاء ونحو ذلك مما اعطاهم الله وما لكم ايه يعني التاويل قابل حتى فيما يتعلق ب طلب انبات النبات او الهدايه وليس قولكم ان الله ملكه الشفاعه باحق من قول هؤلاء فان الشفاعه طلب ودعاء فعاده المساله على تقرير هذا المعترض الى عباده الانبياء والملائكه والمؤمنين والاطفال وسائر من يشفع ويستجاب دعاؤه اذا جاز ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعه لكون الله عز وجل اعطاه اذا هذه ليست من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فقد ورد في الحديث ان الشهيد يشفع وان المؤمن يشفع وان الاطفال يشفعون اذا جاز سؤالهم مطلقا اذا ما بقي احد الا ويسال الشفع اذا هذا دين المشركين هذا الذي عنه رحمه تعالى وهذا عين قول الصابئه في عباده الارواح المفارقه ودعائها ارواح الانبياء والصالحين فنعوذ بالله من الحول بعد الكور والضلال بعد الهدى والكفر بعد الايمان والایه التي استدل بها دليل على ابطال دعواهم فان قوله تعالى ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت الايه من اوضح الادله على تحريم دعاء الموتى لانه قال قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له والصلاه تشمل الدعاء المساله ودعاء العباده فان الصلاه دعاء صريح قولا وعملا وقد دلت الايه على ان ذلك لله وحده لا شريك له وانه قد امر بذلك وهو اول المسلمين من هذه الامه بالتزام هذا وسائل الاحكام الاسلاميه فاين هذا من دعاء غير الله وطالب الشفاعه من سواه فرق بين نوعين فاصل قال المعترض وقد قال هذا الرجل في موضع اخر تكلم به على قوله تعالى مالك يوم الدين مالك يوم الدين تكلم من الشيخ محمد رحمه الله تعالى قال فمن عرف تفسير هذه الايه وعرف تخصيص الملك ذلك اليوم عرف تخصيص هذه المساله يعني الشيخ محمد رحمه الله تعالى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 ولن يضيق ولن يضيق رسول الله جاهه كبير يعني يا رسول الله رسول الله بالنصب على انه منادى ولن يضيق رسول الله جاهه كبير اذ الكريم تجلى باسم منتقم فان لي ذمه منه بتسميتي محمدا وهو اوفى الخلق بالذمم يعني اسمه محمد كذلك فراد البركه ان لم تكن في معاد اخذا بيده فضلا والا فقل يا زله قدمي ثم قال فليتأمل من نصح نفسه هذه الأبيات ومعناها كلام للشيخ محمد رحمه وتعالى ومن فتن بها من العلماء والعباد وهل يجتمع في قلب عبد التصديق بهذه الأبيات والتصديق بقوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يعني لا يجتمعان كيف يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن لم تكن في معادي يعني يوم القيامة اخذا بيدي فضلا والا فقل يا زله القدم اين الله عز وجل اوجد له وقوله يا فاطمه بنت محمد لا املك لك من الله شيئا لا والله لا والله هذا كلام مش ثقظت لا هنا لا والله لا والله لا والله الا كما يرتمع في قلبه ان موسى صادق وان فرعون صادق وان محمد صلى الله عليه وسلم صادق على الحق وان ما جهل صادق على الحق والله ما استوى يا وَلَنْ يَتَلَاقَيَا حَتَّى تَشِيبَ مَفَارِقُ الْغِرْبَانِينَ هذا ابن القيم رحمه وتعالى فمن عرف هذه المسألة وعرف البردة ومن فتن بها من العلماء والعباد والزهاد عرف غربة الإسلام انتهى كلامه ثم ذكر عند ذلك قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرم وقوله له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء قال فهذا بعض معاني قوله مالك يوم الدين باجماع المفسرين هذا كلام معترض وهذا قوله لا قول المفسرين كما يزعم يعني ما يتعلق ب طلب الشفاعه مالك يوم الدين ليدخل فيه ما عناه صاحب البرده وهذا قوله لا قول المفسرين كما يزعم بل سترى قول المفسرين فبهذا الكلام ضرب كتاب الله بعضه ببعض وكذلك سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كلام عثمان هذا كلام عثمان وهذا قولهم لا قول المفسرين كما يزعم بل سترى قول المفسرين فبهذا الكلام ضرب كتاب الله بعضه ببعض وكذلك سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابطل بهذا الكلام جميع الشفاعات التي ورد بها الكتاب والسنه المتواتره من الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام والشهداء والاولياء والصالحين والاطفال وغيرهم ما دام انه منع سؤالهم وهم احياء او اموات حينئذ ابطل الشفاعه هكذا فهموا فنفى بذلك جميع الشفاعات بما لا علم له به ولا درايه اولا نظرا الى مخارج كلام الله وكلام العرب المنزل بلغتهم حيث يقول جن وعلا ان تنصر الله ينصركم وقال في الايه الاخرى ومن نصر الا من عند الله ان تنصر الله اثبت لهم ماذا النصر ينصركم وما النصر إلا من عند الله إذن كأنه يقول ماذا الناصر من خصائص الرب جل وعلا وأضافه في الآية الأولى إلى المخلوقين فكذلك الشفاعة إنما هي من عطائه لأوليائه ليمتازوا بها عن غيرهم إكراما لهم بها ليغبطوا بها ذلك اليوم الذي ذكر هذا الرجل حيث يقول صاحب البردة إذ الكريم يقول تجنب اسم منتقم اذ الشفاعه منه تبارك وتعالى من الجزاء الجزيل والفضل العميم الذي لا تملك نفس لنفس شيئا ذلك اليوم استقلالا بل كل من عند الله الشافع والمشفع والشفاعه وطال الكلام بهذا المعنى وان الشفاعه لا تكون بيد احد من دون الله اذ الكل خلق الله واسبابه وان الشيخ لا يدري كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم انه جاهل بكلام العرب وبلغتها التي نزل القرآن بلغتها ولا يميز بين الكلام الاضافي من المطلق والاستقلالي وانشد قول جرير ابن الخطفان يقضى الكتاب على الصليب وتغلب ولكل منزل ايه تاوين وزعم ان هذا خاص بالكافرين كقوله الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ثم قال فمن قضائه تبارك وتعالى تمليك انبيائه ورسله واولياءه من الشهداء والصالحين والاطفال وتمكين من الشفاعه وهذا مما يجب الايمان به كما صرح به علماء الامه دون اهل الاهواء والبدع ثم ذكر عن البغوي في قوله ولا يملك الذين يدعون من دونه شفاعه الا من شهد بالحق قال وهم عيسى وعزير والملائكه فانهم عبدوا من دون الله تعالى ولهم الشفاعه وصحح هذا القول فاذا كان ذلك كذلك كما وصفنا فهل ترى صاحب البرده طلب ذلك استقلالا من دون الله تعالى بل ولم يقصد طلبه في الحاله وانما هو بالمال يعني طلب الشفاعه يوم القيامه وليس في حال الحياه وانما استحضر كما قدمنا يوم القيامه حين تطلبه صلى الله عليه وسلم جميع الخلائق حيث عالم قربهم من ربه جل وعلا وما اعطاه من الكرامه والمقام المحمود كل هذا من كلام عثمان ابو المنصور والجواب سياتي لانه متصل بعضه ببعض والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين